إنما تعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل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 ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ما أنفراتا ويلو يوم إذ للكذبين اطرقوا إلى ما كنت به تكذبون اقلقوا إلى ظل في ثلاث شعاب لا ظليل ولا يغني من اللهب 119. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين 110. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون 117. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل 119. جمعناكم والأولين 110. فإن كان لكم كيد فكيدون 111. يومئذ للمكذبين إن تقين في ظلال وعرود وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون انا كذلك نجزي المحسنين